بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَنَابِهِ بِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وكان الله غفورا رحيما لباس المراه واصبح نقص الوعي في احكام لباس المراه سمه عامه بين النساء حتى بين كثير من الصالحات لباس المراه فقد تبين لي ان من اهم اسباب الانحراف في اللباس بين النساء هو الرجل اما لجهله او اهماله التبرج لقد بلغني ان نساء اشرب في قلوبهن حب التقليد بالمذيعات والمغنيات والممثلات في اللباس وقصات الشعر بل حتى في الحركات وطريقه الكلام جراه وما الذي يضرهم وما الذي يغيظهم من تغطيه المراه لوجهنا انه سؤال يحتاج منا الى جواب يقولون قالوا خياما علقت فوق الرقاب نتائج واهم نتيجه لهذه الاستبانه ان 86% منهن تعرضن للمضايقه بشره ولما علم بعض النساء بالحكم الشرعي لبسن القفاز والشراب ووجدنا في البدايه ثقلا ولكن لم يمضي الا اسابيع قليله فاصبح سهلا ويسرا بل اصبح مثل العباءه وغطاء الوجه لا يستطعن تركه دعوه فنحن بامسي الحاجه الى المراه القويه القويه بايمانها والقويه بشخصيتها لتكون قدوه للاخريات رساله ابعثها الى المعلمه مع طالباتها رساله الى كل بائع لالبسه النساء والعباءات رساله الى رب المنزل رساله اقص بها التاجره المسلمه رساله الى من خلعت حجابها عند سفرها الى الخارج رساله الى الطبيبه والممرضه التي تسامحت وتساهلت في حجابها رساله رساله رساله رساله ليش المره عندك شي وجهه لا في اهل الغربه ولا في غيرها هي يبلس ستر والحذر من ضب الحجاب عليها الحذر من عصاه الله اينما كانت وعلى نزول طاعه الله اينما كانت في بلادها او في غير بلادها وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُبُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ مؤسسة حسام للانتاج الاعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الاسلاميه بالاحساء تقدم لباس المراه دعوه للتصحيح والمراجعه لفضيله الشيخ يوسف بن عبد الله الاحمد بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 على لباس المراه قد يكون ثقيلا على شريحه كبرى من النساء اللواتي نشانا على شيء من التساهل في اللباس والحجاب ولذلك فاني اامل من الجميع ان تتهيئ نفوسهم لقبول الحق بدليله وامل ايضا ان تتهيئ النفوس لتطبيق الحق والعمل به وان كان مخالفا لما اعتادته المراه ونشات عليه وربما كان سماع جزء من المحاضره مخلاً بفهم الموضوع فادعو كل من بدا بسماعها ان يكمل سماعها حرصا على سلامه الفهم ثانيا انتشر في السنوات الاخيره في اوساط النساء مظاهر خلل كبير في اللباس وبدات الاسواق تعرض الوانا من الالبسه السيئه والعباءات المتبرجه وكل ملاحظ لواقع النساء يا با سرعه التغير ثم تزايدت هذه المخالفات الشرعيه والافها كثير من النساء بسبب الجهل او كثره المساس وكثره المساس تميت الاحساس كما يقال واصبح نقص الوعي في احكام لباس المراه سمه عامه بين النساء حتى بين كثير من الصالحات فاردت بهذه المحاضره ابراء الذمه والاعذار الى الله ومحاوله الاصلاح مما حل بواقع النساء ثالثا ان هذا الموضوع وان كان خاصا بالنساء الا ان فهم الرجال له لا يقل اهميه فقد تبين لي ان من اهم اسباب الانحراف في اللباس بين النساء هو الرجل اما لجهله او اهماله رابعا ان الله تعالى جبل المراه على حب الزينه والعنايه بالمظهر ولذلك اباح الشرع لها الذهب والحرير وغيرهما دون الرجال اشباعا لهذه السمه التي فطرها الله عليها الا ان شده العاطفه والرغبه في التقليد قد تزيد المراه عن حد المباح فتقع في المحرم استجابه لهوى النفس وداعي الشيطان فكان هذا الموضوع تذكيرا وتحذيرا خامسا ان الاصل في الالبسه هو الحل والاباحه الا ما دل الدليل على تحريمه والدليل على هذا الاصل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله تعالى قل من حرم زينه الله الذي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وما ساذكره في هذه المحاضره هو ما دل الدليل على منعه والحذر منه أما ما عداه فباق على أصل الحل والإباحة ولباس المرأة ينقسم إلى قسمين لباس المرأة أمام النساء والمحارم ولباسها أمام الرجال الأجانب أما محاذير لباسها أمام النساء والمحارم فسأتناول ثلاثة أنواع من الألبسة النوع الأول النوع الأول الالبسه غير الساتره والتي يلبسها كثير من النساء اليوم في الاعراس ومجامع النساء فهي غير ساتره لانها لاصقه او شفافه او قصيره او تكشف العذد او المنكب والصواب والصواب ان هذه الالبسه لا يجوز لبسها لخمسه اسباب الاول ان القول بانها ورث المراه امام المراه ما بين السره والركبه لم يثبت بدليل صحيح والارجح ان المراه لا تكشف الا ما جرت العاده السويه بكشفه بين النساء كالراس والعنق والذراعين والقدمين ولو سلمنا جدلا بان اوره المراه امام المراه من السره الى الركبه فان هذه الالبسه لا تستر ما بين السره والركبه حقيقه لكونها لاصقه او شفافه او مفتحه السبب الثاني ان هذه الالبسه غير الساتره هي محض تشبه وتقلد بالكافرات والماجنات وسقط المتاع من المغنيات والممثلات وفدت الينا من القنوات الفضائيه ومجلات الازياء وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تشبه بقوم فهو منهم السبب الثالث ان التي تلبس هذه الالبسه يصدق فيها حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنفان من اهل النار لم ارهما بعد قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسمات البخت المائلات لا يدخلن الجنه لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا اخرجه مسلم السبب الرابع ان هذه الالبسه الفاضحه عرضه لان تلبسها المراه امام محارمها الاب والابن والاخ والعم والخال وابن الاخ وابن الاخت الأخ ووالد الزوج وابن الزوج وقد حصل بسبب هذا التساهل شر عظيم السبب الخامس ان في هذه الالبسه ذريعه لمفاسد كثيره اذا لم تمنع منها ان التساهل والتكشف يزداد يوما بعد يوم وهذا امر يلحظه النساء ومنها القدوه السيئه للاخريات فان المراه سريعه التاثر بالقرينات والقريبات والمراه ستكون اما وجده فاذا كان هذا حال من رضيت بهذا اللباس فماذا سيكون حال بناتها وبنات بناتها النوع الثاني من الالبسه المحرمه امام النساء والمحارم لبس المراه للبنطال وقبل 10 سنوات او اكثر بقليل لم يكن معروفا بين النساء في هذه البلاد وكان هناك حاجز من الدين والحياء دون هذا اللباس ثم نجح دعاه السوق في نشره بين النساء فنزل في الاسواق على هيئه واسعه فضفاضه يشبه الثوب الا انه يفصل ما بين القدمين فقبل له كثير من الناس على هذه الحال فكسر الحاجز بينهم وبين هذا اللباس ولمنلبث الا اشرا وسنيات حتى صار لباس بن طالب انواعه واشكاله معتادا ومرغوبا مع الاسف الشديد والصحيح انه لا يجوز للمراه لبس البنطال امام نسائها ومحارمها من غير الزوج لامر الاول التشبه فبعضه فيه تشبه بالرجال وبعضه الاخر فيه تشبه بالكافرات والفاسقات فان كثيرا من النساء يلبسنه متابعه للموضه الامر الثاني ان في لبس البنطال للمراه ذريعه الى مفاسد كثيره وسد الذريعه الى المفسده واجب ومفاسده قد ظهرت وانتشرت فبعض النساء تذهب الى السوق وتمشي في الطريق وقد ظهرت او اظهرت البنطاله من اسفل العباءه وهذا من اسوء انواع التبرج ولفت الانظار واذا لبسته المراه اصبحت قدوه لغيرها شاءت ام ابد النوع الثالث من الالبسه المذمومه امام النساء والمحارب لبس ما فيه تشبه محرم والتشبه المحرم هو التشبه بالكافرات أو الفاسقات أو الرجال والتشبه المحرم بالكفار يكون في أمرين الأول ما كان من دينهم ومعتقداتهم الثاني ما اختصوا به من عوائدهم كالألبسة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بالكفار ويأمر بمخالفتهم فهنا جانبان الأول النهي عن التشبه بالكفار والجانب الثاني الأمر بمخالفة الكفار وتأمل في النهي عن اتشبه حديث ابن عمر رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أحمد وأبو داود ومن الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بمخالفة الكفار حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين وعصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها اخرجه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين احف الشوارب ووفر اللحى متفق عليه حتى استقر النهي عن التشبه بالكفار والامر بمخالفتهم عند الصحابه رضي الله عنهم فلما كان العام التاسع من الهجره وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء قال الصحابه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الايراد فقال علي الصراط والسلام فاذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم ياتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داود ولفظ مسلم لان بقيت الى قابل لاصو من التاسع فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الذي تربى عليه الصحابه ونشؤوا عليه مخالفه الكفار حتى قال اليهود بالمدينه ما يريد هذا الرجل ان يدعي من امرنا شيئا الا خالفنا فيه اخرجه مسلم فمشابهه الكفار ولاؤ لهم ودليل محبتهم وقد الف ابن تيميه رحمه الله كتابا عظيما بهذا الموضوع اسماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفه اصحاب الجحيم وذكر ان المشاكله في الظاهر تورث مشاكله في الباطن وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحشر المرء يوم القيامه مع من احب فهل تريد المراه ان تحشر مع الكادرات ومع هذه المذيعه وتلك المغنيه اذا فعليها الحذر كل الحذر من محبتهم والتشبه بهم بل وعليها أن تتحرم خالفتهم كما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن الأمثلة على التشبه المحرم المثال الأول لبس الدبلة في الخطبة وهذه من عوائد النصارى ومعتقداتهم فإنهم يعتقدون أن في لبسها في البنصر تعظيم للمسيح عليه الصلاة والسلام ويعتقدون أيضا أن هذه الدبلة إذا لبست تكون متصله بار متصلين بالقلب يورث الموده بين الزوجين الى اخر خرافاتهم المثال الثاني لبس الطرحه البيضاء في ليله الزفاف وهذا من عمل نساء النصارى عند الزواج وهم يعتقدون بان هذه الطرحه اذا لبست ليله الزفاف تطرد الارواح الشريره وتجعل الزواج موفقا ثم تتابع الكفار بعد ذلك في تقليدهم ثم انتقل الى كثير من المسلمين من خلال وسائل الاعلام والواجب مخالفتهم المثال الثالث الالبسه غير الساتره وقد سبق ذكرها ومنها القميص القصير الذي يبدو منه وسط البدن المثال الرابع وضع نقطه سوداء بين الحاجبين او حبه كريستال تشبها ببعض الكافرات والماجنات المثال الخامس لبس القميص وعليه صورة ممثل او مغني فهذا بالاضافه الى حرمه الصوره وتعظيم صاحبها فيها تشبه اعمى بالكافرات والفاسقات ايها الاخوات الفضليات ان التشبه بهؤلاء دليل للهزاميه النفسيه ودليل الذل والصغار لهم ودليل على ان هذه المقلده قد اكبرت الكفار واعظمتهم فالتشبه بهم في اشباع للنقص الذي تعاني منه المتشبهه لا اي عزه للمؤمنه وهي امعه مع الكافرات والماجنات لقد بلغني ان نساء اشرب في قلوبهن حب التقليد بالمذيعات والمغنيات والممثلات في اللباس وقصات الشعر بل حتى في الحركات وطريقه الكلام بل وفي امور هي ادق لذلك مما يستحي من ذكره الله اكبر انه مصداق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه لا تتبعونا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ودرائا بدراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن متفق عليه القسم الثاني محاذير لباس المراه امام الرجال الاجانب والمحذور في لباس المراه امام الرجال الاجانب يتناولوا جانبين الزينه البينه والزينه الخفيه الجانب الاول الزينه البينه قال الله تعالى ولا يغدين زينتهن الا ما ظهر منها فالمرقه بل هي عن ابداء الزينه للرجال الاجانب ومعنى قوله تعالى الا ما ظهر منها اي الا ما ظهر منها عن غير قصد او ما لا تملك دفعه كظاهر العباءه فانه معذور عن وساذكر في جانب الزينه البينه ثلاثه انواع النوع الاول كشف الوجه واليدين وقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم تبقيههما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المساله ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها فاقول اولا محل الخلاف انما هو الوجه واليدين اما ما عداهما فيجب فيها التغطيه بالاتفاق كالقدم والساعد وشعر الراس كل هذا عوره بالاتفاق ثانيا اتفق العلماء على وجوب تغطيه الوجه واليدين اذا كان فيهما زينه كالكحل في العين والذهب والحناء في اليدين ثالثا اتفق العلماء على وجوب تغطيه الوجه واليدين اذا كان في كشفهما فتنه وقد نص كثير من العلماء القائلين بان وجه المراه ليس بعوره على وجوب تغطيه الشابه لوجهها دفعا للفتنه وعليه فان كشف اكثر النساء اليوم لوجوهن امر محرم بتذاق العلماء لكونها كاشفه عن مقدمه الراس والشعر او لانها وضعت زينه في وجهها او يديها كالكحل او الحمره في الوجه او الغاده في اليد فمحله الخلاف اذا بين العلماء هو الوجه واليدين فقط اذا لم يكن فيه ما زين ولم يكن في كشفه ما فتنه واختلفوا على قولين الوجوب والاستحباب فالقائلون بان وجه المراه عوره قالوا بوجوب التغطيه والقائلون بان وجه المراه ليس بعوره قالوا يستحب التغطيه ولم يقل احد من اهل العلم ان المراه يجب عليها كشف وجهها او انه الافضل الا دعاه الفتره ومرض القلوب اما العلماء فانهم لما بحثوا المساله بحثوا عوره المراه هل الوجه عوره او ليس بعوره بمعنى هل taثم المراه اذا كشفت وجهها او لا taثم اما استحباب تغطيه الوجه للمراه فهو محل اتفاق بين القائلين بان وجه المراه ليس بعوره ومن العلماء المعاصرين القائلين بان وجه المراه ليس بعوره الالباني رحمه الله لكنه يقول بالاستحباب ويذ النساء الى تقيه الوجه تطبيقا للسنه حتى قال في كتابه جلباء المراه المسلمه ولقد علمت ان كتابنا هذا كان له الاثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات والزوجات الصالحات فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المراه المسلمه الكثيرات منهن وفيهن من بادرت الى ستر وجهها ايضا حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور ومكان من أخلاق مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن انتهى كلامه رحمه الله وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة وبين دعاة الرذيلة فإن العلماء لم يدعوا واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها بل اقل ما قيل بينهم ان التقيه هو الافضل بخلاف دعاه السوء الذين يطالبون بكشف المراه لوجهها وما الذي يضرهم وما الذي يغيظهم من تغطيه المراه لوجهها انه سؤال يحتاج منا الى جواب نسال الله الكريم ان يحفظ النساء المسلميه من كيدهم واعود مره اخرى الى محل النزاع في حكم تقيه المراه لوجهها ويديها هل هو واجب او مستحب الراجح من قوله العلماء وجوب تغطيه المراه بوجهها ويديها امام الرجال الاجانب والادله على ذلك كثيره منها الدليل الاول قوله تعالى وقل للمؤمنات يقضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن فالله جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن وقد استقر في فطر الناس أن أعظم زينة في المرأة هو وجهها ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه وكذلك الشعراء حاضرا وقديما في غرض الغزل فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال وقد اتفق العلماء على وجوب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم ولا شك لأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم إبداؤها كما في الآية التي تليها ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم وقشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماعهم لصوت خلخالها فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب الدليل الثالث حديث عائشه رضي الله عنها دي قصه الاف وهم راجعون من غزوه بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق فذهبت عائشه لقضاء حاجتها ثم عادت اليهم وقد اذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت اليه فلما عادت لم تجد احدا فجلست وقد حملوها هودجها على البعيد ظن منهم ان هذه ولم يستنكروا خفه الهودج لأنها كانت خفيفة حديثة السن وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها قالت رضي الله عنها فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوار بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجائه حين عرفني فغمرت وفي روايه فسترته وجهي عنه بجلبابي متفق عليه فصفوان بن معطل راى سواد انسان فاقبل اليه وهذا السواد هو عائشه رضي الله عنها وكانت نائمه كاشفه عن وجهها فعرضها صفوان فاستيقظت باسترجائه أي بقوله انا لله وانا اليه راجعون فعائشه رضي الله عنها لما قالت فعرفني حين رااني بررت سبب معرفتي لها ولم تسكت فكان في ذهن السامع الاشكال كيف يعرفها وتغطيه الوجه واجب فقالت وكان رااني قبل الحجاب وفي قولها وكان رااني قبل الحجاب فائده اخرى ودليل على ان تغطيه الوجه هو المأمور به في آية الحجاب ثم قالت عائشة رضي الله عنها فخمرت وفي رواية فسترت وجهي عنه في جلبابي وقوله هذا هو في غاية الصراحة الدليل الرابع قول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن الدليل الخامس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ما قاله كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك من إحرام إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصحها ووافقه الذهبين ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في دقية الوجه خاص من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة والجواب عنها أن يقال إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم إلا إذا دل الدليل على التقصيص ولا دليل هذا أولا ثانيا أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء السابق كنا نغطي وجوهنا من الرجال فأسماء رضي الله عنها ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقولها كنا نغطي يعم نساء الصحابة ثالثا أن الأمر بالحجاب ورد مصرح عمده لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما النوع الثاني من الزينة البينة المحررة لبس عباءه الكتف اما العباءه فحالها بين النساء اليوم مؤلم فقد تلاعب بها تجار العباءات وتنافسوا بينهم في اخراج الاجمل والموضه الجديده ومن اسوء هذه العباءات ما يسمى بعباءه الكتف ثم اخذت بعد ذلك اشكالا متنوعه فنزل ما يسمى بالعباءه الفرنسيه والعباءه المغربيه وعباءه اللف والعباءه المخصره بل ظهرت الان باسماء واشكال هي في غاية التبرج وهذه الأنواع من العباءات لا يجوز نفسها وذلك لأن من شروط حجاب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه فإن كان من الزينة فهو محرم ويتفق الرجال من ذوي الطباع السوية أن هذه العباءة تلفت عنظار الرجال إليها لجمالها وجاذبيتها وبعض النساء وفقهن الله تقول إنني لا أراها ملفتة للأنظار والجواب أن المرجع في ذلك هم الرجال وليس النساء وقد وقفت على تحقيق جيد في مجلة الدعوة عن نبس العباءة المتبرجة عباءة الكتب وقد وزع ستمائة وأربع وعشرون استبانا نصفها وزع على النساء اللواتي ضعنا العباء على الكتب ونصفها على اللواتي يضعنها على الراس وكان من نتائج هذه الاستبانه التي وزعت على من يضعنها على الكتف ان 37% منهن انما يلبسنها في الاسواق فقط و60% منهن يلبسنها مسايره للموضه وان 39% منهن يشعرن بالخوف من الاثم بسبب لبسها وان 47% يلبسنها وولي أمرها راض عنها والعجيب أن ثمانية عشر بالمئة منهم يلبسن عباءة الكتب وولي أمرها غير راض عنها وأعجب من ذلك أن خمسا وثلاثين بالمئة ولي أمرها يشجعها على ذلك حتى قال بعض النساء نلبس العباءة المتبرجة ونحن غير راضيات ولكنها رغبة الزوج ونحن غير راضيات وانا اعرف احوالا كثيره ان الزوجه يامر فيها زوجته ان تلبس عباءه الكتف وان تخلع القفاز عند ذهابي معا حتى تكون بالمظهر اللائق امام الناس وكنت اتعجب اشد العجب من ضعف غيره هؤلاء الرجال على نسائهم حتى قرات كلاما قيما لابن الطيب رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سال عن دواء الشافي ذكر في ان من اثار المعصيه ضعف الغيره واذا تاب العبد واستقام رجعت اليه غيرته واهم نتيجه لهذه الاستبانه ان 68% من هبنا تعرضنا للمضايقه 68% من اللواكي يضعنها على الكتف تعرضنا للمضايقه الله اكبر انه مصداق قول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ذلك ادنى ان يعرفن اي ذلك اقرب ان تعرف المراه بالعفاف والحشمه والسجده فلا يؤذين اي فلا تؤذى من اهل السوء والمعاكسات وهذا امر مشاهد النوع الثالث من الزينه البينه المحرمه خروج المراه من بيتها متطيبه واكدتي في هذا النوع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن زينب براءه بن عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا اخرجه مسلم واخرجه مسلم ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه اصابت بقوره فلا تشهد معنا العشاء الاخره واذا كان هذا في شان الذهاب الى المساجد فالاسواق من باب اولى وعن ابي موسى الاشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحتها فهي زانيه حديث صحيح اخرجه النسائي وغيره النوع الرابع من الزينه البينه التساهل في كشف العورة أمام الرجال الأجانب والأمثلة عليه من الواقع كثيرة جدا منها المثال الأول تساهل بعض النساء في كشف اليدين والقدمين وسبق أن تغطيتهما واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ولحديد بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامه فقالت ام سلمة فكيف يصنعن النساء بديونهن قال يرخين شبرا فقالت اذا تنكش وقدامهن قال فيوينه ذراعا لا يزدن عليه اخرجه الترمذي بسند صحيح والمرأة اليوم لا ترخي اباءتها ذراعا ولا شبرا ولا تستر يديها بالعباءة الا نادرة فافضل وسيلة لغطئتهما هو القفاز والشراب الاسود وانا اعلم ان كشف كثير من النساء بايديهن واقدامهن امام الرجال الاجانب في ذهابهن ومجيئهن ليس بقصد التبرج وانما بسبب التساهل ولكن عليها ان تعلم ان التساهل لا ينقذ اهل فقد فعلت المحرم بكشف جزء من العوره ولما علم بعض النساء بالحكم الشرعي لبسنا القفاز والشراب ووجدنا في البدايه ثقل ولكن لم يمضي الا اسابيع قليله فاصبح سهلا ويسرا بل اصبح مثل العباءه وغطاء الوجه لا يستطيع ان تركه المثال الثاني من التساؤل في كشف العوره تاخير ستر الفتاه الصغيره بعد بلوغها من المعلوم ان الفتاه تصل الى سن التكليف قبل الرجل غالبا وربما ظهرت علامه البلوغ وهي بالرابعه او الخامسه الابتدائيه ويرى والدها او والدتها انها لا تزال طفله ولذلك لا تلبسها الحجاب او تلبسها اياه ناقصا والواجب ان تلبسه كاي امراه مكلفه كبيره فليتنبه الاباء والامهات لذلك ومن الواجب على الابوين ان يربيا بناتهم على الاجاب في سن مبكره قبل البلوغ حتى تالف الفتاه الصغيره لبسه المثال الثالث التساؤل بكشف العوره امام الطبيب ولا يجوز كشف المراه لشيء من العوره امام الطبيب الا بثلاثه شروط الشرط الاول ان لا يوجد طبيبه واكثر التخصصات اليوم يوجد فيها نساء كامراض النساء والولاده والاسنان والعيون والجلديه فاذا لم توجد في هذا المركز او المستشفى وجدت في الاخر واذا كان حال كثير من الرجال بالبيع والشراء وامور الدنيا يتحرى ويسال ويتصل بزوجته واخته وبنته هي اولى بالرعايه والاهتمام فعليه ان يبذل شيئا من الجهد بالاتصال والسؤال عن الطبيبه المناسبه الشرط الثاني ان يكون معها محرم فاذا لم يوجد بعد البحث والتحري الا رجل فلا بد من وجود المحرم فان وجوده احفظ للمراه وابعد ان الفتنه وكشف الرجل على عورة المرأة ما ظنة الفتنة ومن أهم وسائل دفئها وجود المحرم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا وما هذا محرم أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الشرط الثالث أن يكون الكشف بقدر الحاجة فإذا كان المرض في القدم لم تكشف إلا القدم وإذا كان المرض في الأذن فإنه لا يجوز لها أن تكشف الوجه ومع الأسف الشديد أن كثيرا من النساء يكشفن الوجه على الطبيب بسبب أو بدون سبب وهذا الخطأ أوضح من أن يبين ومن غفلة بعض الرجال أن يذهب بزوجته إلى الطبيب وينتظر الزوج في الخارج وأشد من ذلك غفلة أن يذهب الرجل بزوجته إلى الطبيب الرجل في أمراض النساء والولادة دا يكتب عن العوره المغلظه نسال الله السلامه والعافيه ومن الاخطاء الفاحشه مجيء الطبيب الرجل لمباشره الولاده او الاشراف عليها فكيف نبيح لانفسنا ان يكشف الرجل الاجنبي عن عوره المراه وفي لحظات ضعفها وقد نشات هذه المؤمنه على الحشمه والصتر الجانب الثاني بالزينه المحذوره امام الرجال الاجانب الزينه القبيه قال الله تعالى ولا يضربن بارجلهن ليؤلن ما يخفين من زينتهن كانت المراه في الجاهليه تلبس الخلخال وفوقه ذوق طويل فاذا مرت بالرجال ضربت برجلها الارض اثناء مشيها حتى يخرج صوت الخلخال فيسمعه الرجال فيعلموا انها متزينه بلبسها فكشف الله تعالى خبايا نفسها وانهى عن ذلك فايهما اعظم زينه ايها الاخوات هذه التي ضربت برجلها ام تلك المراه التي اظهرت البنطال من اسفل العباءه وايهما اعظم زينه هذه التي ضربت برجلها ام تلك التي فتح ام تلك التي تفتح الاباء اثناء نزولها من السياره او صعودها اليها او دخولها المحل او خروجها منه وايهما اعظم زينه ايضا هذه التي ضربت برجلها ام تلك التي وضعت حقيبتها على كتفها بالاسواق او التي لبست حذاءا ذا كعب عال وصوت مسبوع ولا شك بان هذه الصور اعظم زينا فهي اولى بالمنع والتحريم الخاتمه وهي تحمل جمله من الرسائل تكمل الموضوع وتسهم في علاجه اولا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفات عرات مجدى به النمار أو العباء النمار أزر من صوف مخططة متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقه فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب إلى أن قال فصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد أجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وتيار حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها بعده واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزانهم شيء اخرجه مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى صاحب الصره وان الناس اقتدوا به بين فضل عمله وان كل الذي نقتدوا به فتصدقوا هو في ميزان حسناته من غير ان ينقص من اجرهم شيء من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء وفي الحديث أيضا أن القدوة العملية ربما تكون أقوى في التأثير من القول فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وحتهم على الصدقة لكنهم لم يتتابعوا على الصدقة إلا بعدما تقدمهم صاحب الصرة فنحن لابس الحاجة إلى المرأة القوية القوية في إيمانها والقويه في شخصيتها لتكون قدوه للاخوات فالناس فيه خير فيه خير كثير لكنهم بحاجه الى قدوه كما تاثر الصحابه بذلك القدوه صاحب السره فالمراه فالمراه التي تركت اللبس المحرم ولبست عباءه الراس الساتره ولبست القفاز والشراب فاقتدى بها احد من النساء من جيرانها او اقاربها ومن حولها ومن لا تعرفها ممن راينها بالطريق او المسجد او الكليه وكل من اقتدى باولئك النساء اللواتي تاثرن بها كل ذلك في ميزان حسناتها وربما يموت الانسان وال اجر ياتي بعد موته بسبب تلك القدوة الحسنه فهنيئ لك هذا الاجر العظيم ايتها المؤمنه الصالحه فهذه رساله ابعثها الى المعلمه مع طالباتها في جميع المراحل الدراسيه فان باب الدعوه الى الله بالقدوه واسع جدا وقد درست المئات بل الالاف من الطالبات فتكون قدوه حسنه في كلامها وهيئتها امامهم وقدوه حسنه في حجابها اثناء دخولها وخروجها من المدرسه وما المانع ايضا ان يكون لها كلمه قصيره توجيهيه وتربويه في بعض الحصص الدراسيه او حصص الانتظار وبالمقابل ففي الحديث وعيد عظيم في قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء وهذه رساله الى كل بائع لالبسه النساء والعباءات فكل من باع عباءه متبرجه على امراه فهو في ميزان سيئاته كل ما لبستها تنطبق الى من باع الالاف منها كم يتحمل من اوزار الناس ان المؤمن لا يطيق ان يتحمل اوزاره فكيف بمن يتحمل اوزار الناس ثم ان المال الذي تطعمه وتطعمه اولادك سحت وحرام وهذا كاف في اتخاذ القرار بترك هذا العمل اخي البائع الكريم هذه نصيحه مشفق صادق فتب الى الله توبه النصوح وتذكر قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن الوعيد في هذا الحديث رساله اخرى الى رب المنزل الى الاب والزوج فان كل مجله او شريط او جهاز ادخلته بيتك ويعرض فيه الحرام كصور النساء او يسمع به الحرام كالغناء فانه في ميزان سيئاتك كلما نظر او استمع الى ذلك المحرم احد من اهل البيت او الضيوف وربما يموت صاحب المنزل ولا يزال يتحمل اوزاره وهو في قدره ما داموا يشاهدون ويستمعون فيها الى المحرم وكذا الحال لمن يأمر اهله بكشف الوجه وخلق القفاز ولبس العباءه المتبرجه فاثر ذلك كله في ميزان سيئات دانيا من اهم اسباب السلامه من الخلل في شان اللباس والحجاب التربيه الاسلاميه على الحياء والالبسه الساتره منذ الطفوله وان تربى على العزه بذلك فان الطفل ينشا باذن الله على ما ربي عليه اما واقع الناس فانهم على خلاف ذلك وهم لا يشعرون واضرب لذلك مثالا انظر الى البسات الاطفال الذكور في سن الخامسه او السادسه او واكثر ممن يلبس منهم الثياب تجد الثوب عليه واسعا وطويلا الى ما دون الكعبين وإذا قيل لوالدته ارفعوا ثوبه إلى ما فوق الكعبين حتى يتربى على السنة كان الجواب منها إن المنظر غير مناسب ثم إنه سيطول بعد شهرين أو ثلاثة وتجد قوة وإصرار من الأبوين على ذلك وبالمقابل انظر إلى أخت هذا الطفل التي في سنها أو تكبره بسنة أو سنتين تجد ثوبها بدون أكمام وطوله على أحسن الأحوال إلى نسف السام وربما إلى الرتبة أو أعلى من ذلك فما سر هذه المفارقة العجيبة إن أكثر الأمهات يجدن تمرد من بناتهن في سن مراهقة في اللباس والحجاب وأهم أسباب هذا التمرد والعصيان هو تربية الأبوين لقد كان مضرب المثل في الحياء عند العرب حياء البكر في خدرها وهذا أمر فطرها الله عليه إلا أنه في التربية يمكن أن يمسق هذا الحياء أو يقلد فإذا ربيت الفتاة على الدخول على الرجال ولبس البنطال والقصير نشأت عليه ولم تقبل غيره بل إن بعض الفتيات تستحي من تقطية الوجه ولبس العباءة الساترة والألبسة المحتشمة فانظر كيف انقلب الحياء على الفتاة بسبب التربية ثالثا هذه رسالة أخص بها التاجر المسلم ان كثيرا من الاباء والامهات يعيشون ازمه في البسات البنات فاذا بحثوا في الاسواق لم يجدوا الا القصير وما فيه تصاوير وغير المناسب فاذا وجد التاجر المسلم الذي يعالج هذه المشكله بالتصاميم المناسبه والجوده العاليه كانت له تجاره ودعوه الى الخير ونفعا للمسلمين وقدوه حسنه ليؤجر عليها وهذا باب مغفل من التجار الاخيار باب يعني انني الاحظ بعض النساء اذا سالت في باب الطهاره او الصلاه او الصيام او الحج تكون على اتم الاستعداد لقبول الحق وتطبيقه بل ربما تتشدد مع الشيخ وتراجعه بالسؤال واذا كان الامر متعلقا بالاجابه واللباس والخلوه مع السائق كان لها حال اخر بحثت في ذلك عن اوسع الناس في الفتوى وتشبثت به وان كان مخالفا للدليل انه داء الهوى والنفس الاماره بالسوء بهذه الرساله الاخيره الى من لبست العباءه المتبرجه والالبسه المحرمه الى من خلعت حجابها عند سفرها الى الخارج وليس الحديث عن السفر الى الطبيبه والممرضه التي تسامحت وتساهلت في حجابها في المستشفيات فاني اناشدها ان تتقي الله جل وعلا وان تبادر الى التوبه الى الله من هذه الالبسه او ترك الحجاب الشرعي فان التوبه عباده عظيمه يحبها الله يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وصح حال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ان من سنن الله الربانيه التي لا تتبدل ولا تتحول ما جاء في قوله تعالى وما اصابتكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فقد يصاب الانسان بالمرض او الهم او عدم النجاح والتوفيق بسبب المعصيه وقد قسم العلماء السيئه الى قسمين سيئه العمل وسيئه الجزاء فسيئه العمل هي التي يفعلها في المره الاولى وسيئه الجزاء هي التي يفعلها مره ثانيه وثالثه ورابعه وربما ارتكب معاصي اخرى عقوبه من الله لانه لم يتب من المعصيه وقد الف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا في شؤم المعصيه انصح الجميع بقراءته اسماه الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي وقد نقل فيه عن السلف انه يجد اثر المعصيه في خلق دابته او خلق زوجته وذكر احوالا كثيره ومؤثره عن سوء الخاتمه بسبب الذنوب نسال الله حسن الخاتمه فالمشاكل التي تحصل في البيوت وبين الزوجين لا يلزم أن يكون تفسيرها ماديا بل ربما كانت بسبب المعصية وقد تجد المرأة من زوجها نفرة أو عدم ارتياح ويكون السبب في ذلك هو المعصية وتذكري أيها الأخت الفاضلة سرعة استجابة الصحابيات لدعوة الحجاب فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابي بهن خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من الاثيه اخرجه ابو داوود بسند الحسن وتذكري ايضا ما كان يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ويامر بالاكتار منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات حديث صحيح ولاحظوا قوله عليه الصلاه والسلام اكثروا فنحن مأمورون ليس بذكر الموت فقط بل بالاكثار من ذكره حتى تتئذى القلوب وتصحو من غفلتها فهل يسرك ان تموتي وانت متبرجه او خالعه للحجاب او متساهله فيه ان اردتي الجنه فبادري بالتوبه الى الله تعالى واخيرا فهذه المحاضره دعوه للتصحيح والمراجعه في لباس المراه فأسأل الله الكريم أن يصلح أحوال النساء المؤمنين اللهم ازقهن الستر والعفاف والحياء والحشمة اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم قنا عذاب القبر وعذاب النار وأدخلنا جنة الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عقاب والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل نرجو بيان حكم وضع المرأة في حقيبتها وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على كتفها مع الستر الكامل هذه الهيئة فيها جاذبية حينما تكون المرأة ماشية بين الرجال أو في الأسواق ولذلك تبتعد عنها المرأة وتضعها تحت العباءة وهذا لا يضب فكثير من النساء يفعلن ذلك وإذا جاء الخبر من الرجال لأن مثل هذه التصرفات وهذه الأحوال تلهي الانظار وان كانت المراه لا ترى فيها مانعا وحرجا فعليها ان تبادر بتركها درءا للفتنه ووبعدا عن الشبهه يقول السائل بعض النساء هداهن الله تلبس البنطال وتذهب الى الاسواق وعند سؤالهن لماذا يفعلنا هذا يتحججن بانه سهل لهن الحركه ويريح في المشي ما توجهكم حضراتكم الله هؤلاء النساء قد يكون هذا الجواب صحيح قد يكون مريح في المشي نعم لكنه اذا كان محرما لم يجزي بصفه فليس كل ما كان سائغا ومناسبا وسهلا يجوز لبسه فاذا دل الدليل على التحريم امتنعنا منه يقول سائل هناك بعض النساء هداهن الله لهن عباءتان واحده محتشمه للسوق والاماكن العامه والاخرى غير محتشمه وتقول انها تستخدمها للافراح والزيارات للزينه امام النساء ارجو التوجيه هذا واقع وجزى الله هذه المراه خير الجزاء على ما فعلت في ذهابها إلى السوق لكن عليها أن تستدرك وتصلي حالها حتى في ذهابها إلى ما ذكرت من أماكن الأفراح والزيارات فإنها ما لبست العباء إلا للاستثار بها عن الرجال الأجانب فإذا لبستها لذلك واجب عليها أن تبتعد عن الزينة وأن لا يكون الحجاب زينة في نفسها وربما يأتي في نفسها شيء من الضغط وشيء من الهوى وأنها تجد شيئا من الإحراج إذا ذهبت إلى الناس بعباءة عادية كما يقال أقول طاعة الله أولى والحياء من الله أوجب ما هي أفضل الكتب والمجلات التي ينصح بها في تغطية الوجه وما يتعلق بالمرأة أما المجلات التي تخاطب المرأة والأسرة فمن أفضل هذه المجلات هي مجلة الأسرة ومجلة الشقائق ومن المجلات الطيبة العامة والتي تخاطب كثيرا المراه والاسره مجله الدعوه اما الكتب فانها كثيره لكن ما يتعلق بالحجاب فان من افضل ما كتب في الموضوع هو كتاب فضيله الشيخ بكر بن عبد الله وزيد حراسه الفضيله واوصى منه بكثير كتاب عوده الحجاب ويقع في ثلاث مجلدات لفضيله الشيخ محمد بن احمد اسماعيل المقدم وهو كتاب نفيس ولا يوجد له نظير في سعته ومن الكتابات الجيده ايضا عن الحجاب ما ذكره الامام الشنقيطي في تفسير اضواء البيان في تفسير سوره الاحزاب وهناك رسائل ايضا رساله لفضيله الشيخ سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذلك فضيله الشيخ محمد بن عثيمين وفقه الله يقول السائل انت شرف الاونه الاخيره قبول المراه مع سائق او مع سائق لمزين لوحدها وبدون محرم فما حكم هذا الفعل هذه خلوه والخلوه محرمه ولفضيله الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كلام قيم حول هذه المساله فيقول انك ركوب المراه لوحدها مع السائق هو خلوه وزياده فالخلوه واقعه والزياده انها انها في سياره متحركه وممكن ان اذهب بها الى اي مكان ثانيا بعض الناس يشكك في ذلك يقول هذه ليست خلوه هذه في الطريق وامام الناس ويرونها الناس به نوافذ اقول هذا لا يمنع كونها خلوه ولو سلمنا جدلا بانها ليست بخلوه فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اياكم والدخول على النساء وهذا من وهذا مضنه الفتنه والفتنه فيه كبيره وقد حصل بسبب هذه الخلوه مفاسد عظيمه جدا وخصوصا لمن اعتاد الذهاب مع السائق فالسائق يذهب به في الصباح في المساء وعلى مدى الايام والاسابيع والاشهر والسنين حتى تربى مع هذه الاسره فعرفها وعرف بناتهم واولادهم ونشئن معه وربما بقى بقي معهم السنوات وقد حصل بسبب هذا ولا يعرف هذا بدقه الا هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حصل بسبب ذلك شر عظيم نسال الله السلامه والعافيه تقول السائله ما حكم لسفتا وعمره 9 سنوات فوق الركبه ما لهش شراب الكامل ما تنقيص الرضبه يدخل فيما سبق وهذا من الخطا الفاحش ان نربي البنت وهي عمرها 9 سنوات على مثل هذا العمل فماذا سيكون حالها بعد السنوات تم ابن تسع سنوات يعني تعتبر كبيره ليس صغيره يقول بماذا تنصحون مرات هذه المنكرات والمخالفات في اجاب انشاء في اجاب نسائنا ولباسهن في الاسواق والاستماعات ولكنها ضعفت وخجلت من نصحنا ونكار عليهن عليها ان تفكر في الموضوع وان تبادر الى الاصلاح وتتهيئ لتبحث عن الوسائل المناسبه فمثلا اذا كان هذا المكان الذي ستذهب اليه هو مجلس اسري وعائلي ممكن ان تاتي بفتوى توزع او شريط يوزع او فتوى تقرا ورحو ذلك او تالف امراه طيبه في الاسره تطلب منها تقديم موضوع حول حول هذه المساله اما اذا كانت ذاهبه الى الاسواق فما المانع اذا رايت امراه متبرجه ان ان تخاطبها على جنب بكلمات يسيره وتذكرها بالله وبلطف شديد ثم تنصرف عنها بقي تماما بان هذا سيكون له اثر عظيم على على هذه المراه المراه اذا خطبتي الا تتصوري ان كل امراه لبست العباءه الكتف او لبست الالبسه المحرمه انها كلمه ونصحت ونوقشت لا ما يلزم هذا وربما لم تكلم مطلقا ولم تسمع في الموضوع تقول السائله ما حكم لبس النقاب الضيق مع غطاء مع غطاء فوقه ورفع الغطاء عند الحاجه للنظر في السوق موضوع النقاب النقاب كان معروفا في اهل النبي صلى الله عليه وسلم وربما لبسته المراه حتى ترى الطريق فيكون ثقبا في احد العينين مثلا اما النقاب الموجود الان بين نسائنا اصبح زينه في نفسه ولذلك بين اهل العلم منع لبسه والحذر منه وانا اود حقيقه من هؤلاء التجار تجار العباءات ان يعالجوا هذه المساله كالنقاب الموجود في بعض البلدان الاسلاميه فان المراه ترى ولا ترى وهو عباره عن ثقوب صغيره يكون امام العينين فترى ولا ترى تقول ما حكم لباس البلائد الضيقه عند النساء من شروط اللباس الذي يستر العوره ان يكون واسعا فضفاضا فاللباس اللاصق ليس بساتر للعوره هذا قد يكون يعني اسوء احيانا من كشف العوره ولذلك فانه لا يحقق الستر تقول ما حكم قص المراه لشعرها اذا كانت غير متشبهه بكافره ولا فاسقه وغير متشبهه بالرجال في قصه شعرها ما تقيدها والتزامها بالحجاب الشرعي عند خروجها من المنزل وما حكم صبغه الشعر بغير السوائد وجزاك الله خيرا الجواب قص المراه لشعرها اذا لم يكن فيه تشبها بالكافرات او الفاسقات او الرجال فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثه اقوال التحريم والكراهه والجواز والراجح منها الجواز لما ثبت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم انهن قصصنا شعورهن حتى كانت كالوفرة اخرجه مسلم في صحيحها وهذا يدل على ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمنا منه النهي عن قص المراه لشعرها اما السؤال الثاني وهو عن حكم صبغه الشعر بغير السواد فالراجح الجواز ايضا استصحابا لاصل الحل والاباحه الذي ذكرته في بدايه المحاضره قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ولا دليل على التحريم الا الثوالث كما ذكرت السائله يقول ما حكم قص الشعر الاثار القصات الحديثه مثل القصه الفرنسيه والكوريه وغيرها حيث كان كثيرا من الاولياء يتساهلوا في ذلك ويحبوا اطفاله على ذلك هذا المنع فيه بيد ولا يجوز لا تجوز هذه القصة لا على الرجال ولا النساء ولا الأطفال يقول ما حكم المنسى العدسات الملونة بالنسبة للمرأة سواء كان لبسها في البيت أو خارجها العدسات الملونة اختلف فيها العلماء والمعاصرون إذا لم يكن فيه تشبها بالكفاء إذا كان فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات فهذا لا يجد إذا لم يكن فيه تشبه فقد اختلف المعاصرون من العلماء على قولين والراجح منهما الجواز استصحاباً للأصل أن الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة ولم يرد دليل صريح في الانتقال عن هذا الأصل إلى التحريم فنبقى عليه ثم هو أيضاً يشبه تغيير اللون في الشعر ووضع الحمرة والكحل ونحو ذلك يقول ما حكم مصافحه المراه للرجل الاجنبي حيث ان كثير من المجتمعات ان يتساهلون بذلك ويرون ان ذلك ليس فيه شيء فما راي فضيلتكم في ذلك ما صافح تقول عائشه رضي الله عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط فلا يجوز مصافحه الرجل للمراه بحائل او بدون حائل ولسنا باطهر ولا انقى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتورع ولا يتورع يقول نبشركم بانه صدر قرار من وزاره التجاره مشكوره بمنع العباءات التي تم ذكرها في المحافظه كما سمعته يعني هذا القرار في خطبه الجمعه الماضيه في احدى مساجد الجبيل نعم وجزاكم الله خيرا نعم هذا خبر سار وينبغي التتابع عليه والشكر فيه وتحقيق تطبيقه يقول فضيله الشيخ حصولا ان تدخل المراه كاخت الزوجه مثلا او بنات الاعمام وتمد يدها للمصافحه لان على انهن من ذوات المحارم امام الرجال فنقع في حرج شديد من ذلك وضح لنا ما يترتب على ذلك وما السبيل للخروج من الحرج جزاكم الله خيرا يعني انا هناك السؤال يتضمن امرين امر ظاهر وامر باطن اما الامر الظاهر فمساله المصافحه مساله المصافحه بينتها ولا مانع ان نعلين الحق النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس رجالا ونساء فاذا جاء الرجال صافحهم واذا جاء النساء لم يصافحهن فهناك فرق ومنتنع عن ذلك فعلينا ان نبين لهذه القريبه وتل ان هذا لا يجوز وهناك دليل على ذلك فنمتنع هناك امر تضمنه السؤال وهو مساله الاختلاط بالاقارب من غير المحارم من النساء يعني سبب هذه المصافحه مقدمه اخرى لم يذكرها السائل ووجود الاختلاط العائلي وكثير من الاسر والمجتمعات يوجد بينهن او بينهم ذلك فتجد الاقارب يجتمعون في المجلس في الصاله مثلا والمراه تجلس وتغطي نصف راسها ووجهها ونصف بدنها بقطعه كبيره من القماش وهذا فيه نظر فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرىت الحمق قال الحمق الموت ونحن يا اخوه لا بد ان ندرك ونفهم وبدقه معنى هذا هذا الحديث معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمق الموت اذا كان يحرم على الرجل ان يدخل على النساء لان هذا مظنه الفتنه فالاصلا نبتعد عن هذه الاماكن التي هي مظنه الفتنه فاذا كان الداخل من الاقارب من الحب فالتحريم اعظم واكبر ولا يدرك هذا الخطر الا من عاش هذه المشاكل من رجال الهيئه الذي يدركون خطر هذا الالتقاء ثم ان هذه اللقاءات تتطور وتتجاوز وتستمر بدل ما تكون خمس دقائق تزيد وربما يكون في تجاوزات وضحك وكلام ومصافحه وتسهل وهكذا الامور تزيد شيئا فشيئا والصواب ان يكون للرجال مكان منعزل وللنساء مكان منعزل فتنتهي المشكله هل يجوز لبس البنطلون للمراه عند زوجها بينت هذا في المحاضره وان ما بين الزوجين امر يسير نقول نامل منكم حتى الحاضرين والحاضرات اقتناء كتاب حراسه الفضيله للشيخ بكر بن عبد الله بن زيد نعم جزاك الله خيرا على هذه المشاركه هناك عباءات تلبسها النساء الطيبات وهي عباءه الكم وهي توضع على الراس ارجو توضيح الحكم فيها هذه العباءه انا ذكرت عباءه الكتف لكن لا يعني ان كل عباءه الراس انها جائزه عباءه الراس التي اذكرها المعروفه قديما والتي يلبسها كثير من الصالحات الطيبات والاسر المحافظه حتى عباءه الراس لم تسلم بل عبث بها كثير من الفجار هداهم الله فبداوا يضعون لها اكماما وزركشه وزينه فهذه ايضا تدخل في المنع لانها زينه يقرا رجل مسافر الى امريكا لمده تزيد عن 5 سنوات وزوجته سوف تكمل دراستها في احدى الجامعات والمستشفيات فما رايك في قضيه لباسها من ناحيه تغطيه الوجه شكل العباءه او الاستغناء عنها او تغيير لونها وقضيه الاختلاط وما راي عموما في لباس المراه في المجتمعات الغربيه كثرت من ناحيه لون الاباءه او تحويلها الى عباءات على الكتف او الاستغناء عنها واحكام اللباس عموما ماذا يتغير مع النصيحه وجزاكم الله خيرا اشكر السائل على هذا السؤال لكن يتضمن نقاط كثيره جدا ولعل لي اوجز الجواب من المؤلم يا اخوه ان كثيرا من نسائنا وبناتنا تربين على الهزيمه النفسيه لم يتربين على العزه والله جل وعلا يقول ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين من اهم نقاط التربيه في تربيه الابناء والبنات ان نربيهن على العزه ليس العزه بالنسب ولا باللون ولا بالمال ولا بالمنصب العزه بالدين بهذا الاسلام العزه باحكامها بايجابها بلباسها تشعر بالفخر والاعتزاز انها لبست اباء محتشمه غير متبرجه وتنظر الى الاقريات بنظره دنيه ان اقل ليس لشخصها وانما لانها خالفت امر الله جل وعلا فهؤلاء الكفار هم احقر واقل وادنى من ان استحي منهم والحياء من الله هو الواجب وان اعلن حقه هنا كم يؤلم ان يذهب كثير من المؤمنات الى تلك البلاد فتستحي فتخلع الاجاب او تتساهل فيه وبالمقابل ياتي الكافرات من الغرب الى هذه البلاد وتمشي في الاسواق وهي متبرجه كامله التبرج بدون عباءه وبدون غطاء على الراس ولا على على البدن فكيف هذه كيف الاولى بضعفها وكيف الكافره بعزتها وهي تعلم تقاليد هذه البلاد نسال الله السلامه والعافيه والصواب ان تعتز هنا واعرف وهذا جانب اخر اعرف احوالا كثيره وقصص من بعض النساء اللواتي اسلمن في بلاد الغرب فاعرف امراه ذكرها لي احد الافاضل الذين عاشوا في امريكا ان امراه كانت مصممه ازياء امريكيه و مصممه الازياء تعتبر فاسده في المجتمع الامريكي كان لها قصه ذكرها لي لا اذكرها لعدم الحاجه اسلمت يقول بعد اسلامها اصبحت لا تخرج من البيت تزوجت بشاب مسلم واصبحت لا تخرج من البيت الا عند الحاجه واذا خرجت يقول ويحلف يقول كانها كالخينه لا يرى منها شيء ابدا بل ذكر لي عدد من الافاضل يقول نراهم الان في الجامعات وفي اماكن كثيره امريكيات يلبسن الحجاب ويغطين الوجه لانها تشعر بالعزه ترى ان هذا الحق ففعلته لكن اذا رات انه باطل تركته وهكذا ينبغي ان نكون وان نعلن الحق فاذا اعلن الحق من القويات استشرى وانتشر وانا ذكرت في المحاضره اهميه القدوه والقوه نحن بحاجه الى القويات قويات الشخصيه وقبل ذلك قوه في الايمان تعلن الحق فإذا وجد امثله 14 20 تاثر شريحه القدره من النساء ومن المسلمات بهن وتغير الحال ام سلمة في في غزوه الحديبيه قصه مؤثره جدا وهي في في صحيح البخاري لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح ومنع من دخول مكه للعمره وقد جاء معتمرا محرما خرج وامر الصحابه بان ينحروا هديهم وان يحلقوا رؤوسهم فلم يستجيبوا يعني لم يبادروا بالاستجابه يعني عندهم شيء من التردد عندهم شيء من الامل يريدون ان ينتظروا لعل ان يفرج الامر فيدخلوا مكة فما استجابوا لاول ياهله من امر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة فاخبرها بالخبر وهو منزعج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردتهم ان يفعلوا ما تريد فاخرج عليهم ولا تحدد احدا فانحر هديك واحلق افسك فخرج فنحر هديه وحلق رأسه فتتعابع الصحابة على ذلك حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا غمى بسبب سوعة الاستجابة فانظر إلى أثر القدوة القدوة بالفعل أمام الناس يقول ما هي كيفية الانكار على الأقارب الذين يقعون في بعض المخالفات الشرعية من ألبسة وزينة في الزواج وززاكم الله خيرا الطريقة تكون في جانبين جانب قصير المدى وجانب بعيد المدى كما يقال اما قصير المدى فهو الان انا رايت منكر انا الواجب علي اني اكلمها على جنب اخبرها بكلمه لطيفه بكلمه طيبه اثني عليها اقدرها ما اسكت وابادر الى هذا هذا الجانب الاول الجانب الثاني الانكار الذي يكون على المدى البعيد لان المراه ينبغي ان يكون لها دور دعوي بين الاسره تامر فيه بالمعروف وتنهى عن المنكر انا لي اسره لي اقارب ينبغي ان اجتمع معهم لنا لقاءات ينبغي ان تغتنم هذه اللقاءات اوزع عليهم اشرطه اوزع كتيبات يكون فيه كلمه يكون في تذكير يكون في نص يكون في استماع استمرار على هذا يكون في بعث الرسائل ادعوها لحضور محاضره مهاتفه يعني ارفع السماعه فاكلمها بدل ان يمضي الحديث من هنا وهناك يكون في شيء نافع طيب فاذا كانت الدعوه الى الله هم للمراه نفع الله بها واصبح كل عملها وتحركاتها في الدعوه الى الله ونفع الناس وربما تستمتع بهذا وتتردد بالمكالمه وبالذهاب وبالزياره لكن توجهها الى الخير فيتحقق على المدى البعيد التغير باذن الله النتائجات تكون سريعه لكن الاسره بشكل عام تكون بعد سنه او سنتين تتغير الى الافضل والاحسن يقول سؤالي قل كيف تكون العروس لابسه عند النساء بدون اختلاط الرجال طبعا فقط نريد ان نعرف كيف تكون باديه الزينه للنساء فقط الى زفافها بالضبط السابقه يعني لماذا تكون لماذا تكون الالبسه هذه الالبسه سيئه واضحه يجب ان تكون بضوابط الشرعيه كلها يعني هذا التكشف ترى يدل على ضعف الحياء عند المراه والا في البكر الاصل انها حيه لا تستطيع ولا, ولا تجرع على مثل هذه الالبسه الا اذا تربت وتجرأت شيئا فشيئا جرعه وراء جرعه حتى يتبلد الحس لديها فتجرع على مثل هذه الالبسه لكن اذا ربيت على خلافه على الكشمه على الستر ما تستطيع حتى لو تقطع قلبها رغبه في ان تفعل مثل ما يفعل الاخريات ما استطاعت يمنعها الحياء والحياء سلاح قوي ومهم وهو ايضا من من الاسس في تربيه البنات وهو موجود وفطوره عليه الفتاه لكن يحتاج منا الى التعزيز والتثبيت يقول ما حكم لبس الكعب العالي سواء كان رفيعا من الخلف او من الجهتين مع الامن نظرا الى هذا الكعب لوحده يثير الفتنه بالنفس ويبعد شيئا من الشعور بالاثاره فما بالكم لو كان على هذا الحال والمراه تلبسه ثم تلبسه ما ينظر اليها الرجال قد اجاب السائل فلبس المراه للكعب العالي فيه محذور ووجود هذا الجمال وهذا التبرج فان القدم كسائر البدن يجب ان يستر ويجب ان يكون الساتر مضبوط بالضوابط الشرعيه لا يكون زينه في نفسه اما اذا كان الحذاء ذا لون جميل وجذاب وذا كعب او له صوت مسموع فكل هذا يدخل في المنع قد يقول بعض الناس يعني ان انت تاتي بكلام قد يكون صعب واقع الناس على خلافه اقول تذكروا قول الله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وهي مساله خفيه ما يراها الرجال تلبس الخلخال ما يراه الرجال لكن سامع الرجال صوت الخلخال فنبه الله عليه وكشف ما في نفس هذه المراه فمثل هذه الصور اوضح في المنع والفتنه به واضحه كما اثار او كما ذكر السائل تقول ماذا تفعل المراه في انكار المنكر اذا كانت النساء مجموعه قد لبس لبسنا البنطاله وعباءه الكتف اذا كنا يصلينا فيها في المساجد في الحرم وفي بيت الله عز وجلكم الله خيرا كما اسلفت لا مانع ان المراه في الحرم مثلا وجلست هناك وبين مصلي النساء ان تذهب اي تقاطعها وتكلمها وهذه تذكرها وتنصحها وتدلها لا تياس فان اذا فعلت جاءت الاخرى وفعلت والثالثه عمل خير وانتشر النفع فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل المؤمنين هو طريق المؤمنات يقول الله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ما اكتسبنا هذه الخيريه الا بهذه الصفه صفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذكرها الله جل وعلا في اول الصفات واهمها صفات المؤمنين ويقول الله جل وعلا قل مخاطبا للنبي هذه سبيلي قد هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني قل يا محمد هذه سبيلي ما هي ادعو الى الله هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيره على علم عندك علم في هذه المساله تبينه للناس على بصيره انا ومن اتبعني فمن اراد ان يكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يسلك هذا الطريق طريق الدعوه الى الله ونسال الله ان نكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقول والدي المصاب بمرض النفسي والذي تعالج عنده طبيب رجل وتكشف وجهها عنده لأن الطبيب لا يعرف النفس إلا عندما يشاهد وجهها فما الحكم في ذلك وادعوا لها بالشفاء العاجل أسأل الله الكريم لها بالشفاء العاجل ولكن علينا أن نتحرى هذا أولا ونبحث عن طبيبات وهذا موجود ثانيا قد يكون هذا الكلام غير دقيق فيتحرى فيه ويتاكد ويسال في ذلك عن اثبات الاثبات فهناك طبيب ايضا قد جاءته اليه امراه وقد كسر ساقها او ذراعاها فطلب منها كشف الوجه فما يلزم ان يكون الكلام الطبي دقيقا او صحيحا يقول ما راي فضيلتكم في بعض النساء في هذا العصر عند حضور الحفلات والاعراس حيث اصبح من العرف لديهم خلع العباءه وغطاء الرأس ومظهر الزينه حتى حتى يرى جماله تسريحه في الشعر وجمال الفساتين و... و... ومن تبقي هذا اكمل السؤال ومن تبقي عباءتها عليها فهي رجعيه متخلفه يعني لعل كما ذكر الشيخ يعني اثناء نزولها من السياره وحتى دخولها الى مكان العرس يعني تخلع العباءه فتظهر الشعر بيظهر جزء من اللباس حتى تكون يعني متطوره اما اذا كان اذا دخلت الصاله وعليها العباءه فهي متخلفه هذا الشعور وصف دقيق للمنهزمه نفسيا الذي يشعر بالنقص ويتاكل قلبه بذلك اما المؤمنه فهي قويه تشعر بالعكس تشعر بالدنيه الى المراه التي تفكر بهذا الاسلوب وهذه مسكينه قدن على ضعف ادراكها وعقلها وجهلها بهن الاسلام يقول من باع اباءه المحرمه واراد ان يتوب ماذا عليه التوبه الى الله باب مفتوح لم يغلق قد يقول قال ان هذه الطرح ان هذا الطرح يتنافى مع روح العصر وان المراه تستكشف وجهها عاجلا ماجلا وتقود السيارات لا سمح الله بذلك ولكن ما هو طرحنا كاسلاميين ملتزمين في حال حصول هذا الا ترى كما يقول احدهمنا اننا اصبحنا لا نملك طرحا جديدا للمراه في المستشفى اصبحنا نكرر ما قد قيل فيما سبق في بدايه صحوه المراه وكيف نرد على هذا جزاكم الله خيرا الانهزاميه النفسيه موضوع طويل فالمنهزم يشعر بالقصور والضعف الى الغرب وان الواقع الغربي هو الاعلى ولا بد من اخضاع احكام الاسلام حتى يتناسب مع الغرب وهذا هذه هي الانساميه النفسيه وهذا هو الضعف وهذا هو الخلل والصواب ان نعلم ونتيقن ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان وهو الحق وهو الصواب وهو الذي يناسب واقع الناس واحوالهم وصلاحهم فبه تصلح الاحوال وتنضبط بعض النساء الطيبات لا تأخذوا دورها في نصح الأخوات التي يلبسنا العباة المتبرجة إما حياء أو الخوف من إسداء النصح فضيلة شراءكم الله خيرا ما هو توصيتكم لنا ولهم كما أسلفت المبادرة ومسارعة بالأمر المعروف أن يعني المنكر يعني بعض النساء وبعض الرجال أيضا يتردد في الأمر المعروف أن يعني المنكر والدعوة إلى الله يقول لي أني أنا شخص غير منتزم أو شخص أنا مقصر واقع في الدعوة يا أخي أنت مسلم أو لا؟ إذا كنت مسلم من الواجبات الشرعيه عليك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وان تدعو الى الله هناك واجب شرعي على جميع المسلمين وهذه ي منها الدعوه الى الله وثق تماما وثقي تماما بان اول مبادره في المناصحه سترتفع المعنويات ويشعر المؤمن بالراحه والطمانينه والاقبال على الخير والتوفيق من الله وانشراح الصدر وينعكس هذا على واقع فاول منتفع بوعد الناس هو الوعد السؤال الاخير ما حكم مس المصحف التفسير الميسر اثناء فتره الحيض الراجح من قوله العلماء ان المحدث لا يجوز له مس المصحف حاده اكبر او اصغر والتفسير كتب التفسير لا تعتبر من من لا تعتبر مصحفا ولا تاخذ احكاما الا ان كتاب التفسير الميسر يختلف هو في الحقيقه مصحف حقيقه الامر مصحف ومضاف اليه تفسير ف الامر فيه مشتبه والابرى والاحوض للمؤمنه ان تنبتعد هذه واحده ثانيا يجوز للمراه ان تمس المصحف بحائل فتلبس القفاز او تضع فرقه او تضع قلما او مسطره تقلب بها الصفحات وتقرا القران لان الراجح ايضا انه يجوز للمحدث حدثا اصغر اول الحائض ان تقرا القران اما الجنب فلا وصلى الله الكريم ان ينفعني وانياكم بكل ما قيل وجزاكم الله خيرا على هذا الاستماع والانصات والبقاء ومعذره عن هذه الاطاله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله